تعالوا إلي يا جميع المتعبين والفقيل الأحمال وأنا أريحكم ما فيش حد في الدنيا الاشتعبان كل واحد له متاعب خاصة سواء كانت متاعب ظاهرة للآخرين أو مستومة في القلب سواء كانت متاعب روحية أو متاعب نفسية أو متاعب جسدية أو متاعب عائلية أو اجتماعية إلى آخر والسيد المسيح جاء من أجل التعابة جاء يخلص العالم من خطيئته وعيضا يخلص العالم من آلاله ومن أتعابه ولما نقرأ الفصل الخاص بالمسيح في نبوءة إشعياء النبي الفحاح 53 نجد نشهد ان السيد المسيح حمل خطايانا كلنا قد غنم ضللنا كلنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا انما ايضا هو حمل احزاننا حمل آلام الناس آلامنا قد تحملها ف المسيح بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحك ربما لأن الإنسان اللي حمله خفيف أره بيهتمل ويسره لكن اللي حمله ثقيل ما يقول شغير يا رب هو مفروض نرجع للرب في الحمل الثقيل والخفيف لكن على أي حالات على الأقل إذا كان الواحد مضبوطاً من الآلام أو من الأحزان لا يستطيع أن يريح إلا الله كبس تعالوا إليّ يا جميع المتعبين واستخيب الأحمان وأنا أريحه دعوة ووعب دعوة من ربنا ووعب إلى عالم تعبان لا نوكر أن العالم تعبان الدول تعبانة والشعوب تعبانة والأفراد تعبانة مشاكل العالم لا تحصى المشاكل الاقتصادية والمشاكل الحزبية ومشاكل الإنسان ومشاكل كثيرة جدا جدا ومشاكل الحروب ومشاكل الانشقاقات العالم عالم تعبان وربنا ننظر إلى هذا العالم التعبان ومشتيب بيقول لهم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم هنا نجد صفه لطيفة من صفات السيد المسيح وهو أنه بيليح الناس المسيح المريح المسيح المريح ناس كثير في أتعافهم يمروا على آخرين فيزدادوا تعبا على سعبهم ولا يمر على آخرين في كعبهم فلا يلاقون إلا الإهمال ولا مبالاة لكن المسيح هو القلب الواسع المريح اللي كل من يلجأ إليه يتريف وأنا أريحكم هنا يورينا كتاب المسيح الذي يعطي وليس الذي يأخذ يعطي الناس راحة وعداء وهدوءا وسلاما وصمأنينة في الداخل يريد الشخص اللي دايما ياخذ مش هو صورة الله صورة الله الشخص اللي دايما يعطي يعطي لكل من يقابله يعطي سلاما للآخرين يعطي راحة للآخرين يرفع عن الآخرين أتقالهم ويحملها بدلا عنهم كما كان يفعل المسيح دي صورة الله في الناس ولذلك ربنا قال ادعوني في وقت ضيق ومقذك ستمجدني اطلبني لما تكون مزايق في انسان يكون مزايق يعود يهرف نفسي ويقعب في نفسي افكاره تتعبه نفسيته يده تتعبه يتعبه الحزن يتعبه الخلق يتعبه الاضطراب يتعبه الحصر النفسي يتعبه صريح مزدود حل يتعبه افكاره يتعبه اليحسي لكن يستريح من تعبه إذا لجأ إلى الله الذي قال ادعني في وقت الضيق انقذك فتوم الجديد ادعني لأن الكتاب يقول يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب. ادعني لأن الكتاب يقول الفي على الرب همك وهو يعود في كل أنواع التعب ممكن الواحد يلقى لربك ولا اظن ان واحد فينا كلنا ممرش عليه ساعة سعب لحتى الرسل انفسه الرسل بولس الرسول يقول في الاتعاب اكثر في الاتعاب اكثر ويشرح اتعابه سعب جاله من جنسه من اليهود من الامم من اخوة كذبة تعب جاله في الكرازة في الشهادة لإسم الرب تعب في البر تعب في البحث آلام لا صفة بيقول مكتئبين في كل شيء لكن غير مطروحين غير مطروحين عشان كده بيقول ادعوني في وقت الضيش تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسفيل الأحمال وأنا أريه. في واحد تعبان من الناس تعبان من الناس تعبان من المعاملة السيئة مثلا تعبان من ضغوط الآخرين تعبان من ظلم تعبان من قصوة تعبان من شكوك تعبان من الصهار، تعبان من الناس بأي طريقة المسيح يقول له تعالوا إلي يا جميع المصابين والتفيل الأحمان والأرخي المسيح عارف أتعابك أكثر مما تعرفها أنت بل عارف الأتعاب الظاهرة والأتعاب الخفية ولذلك إحنا في الصلاة في صلاة الشكر في كل يوم بنقول كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنه وعن سائر شعب نصلي إلى الله لكي يحل لنا هذه المتاع يريد كل واحد يصلي صلاة الشكر دليا يكون من أعماق قلبه بيرني أثقاله على المسيح ويطلق منه انه يريح لان احنا في اوقات كتيرة لما بنتعب ما بنلجأش اللي ما فيه وما بنلجأش من الصلاة نادر دي لما تسعب ده يمكن ان الانسان يفضل ساكت لغاية لما تتعب غالب لغاية لما يكاد يختل وبعد كده يقول يا رب لكن في الاول ما بيعرفش. في إنسان تعبان من النهز وفي إنسان تعبان من نفسه نفسه هي اللي تعباه زي واحد مثلا مغلوب من صباعه مغلوب من عاداته مغلوب من شهوات قلبه مغلوب من نفسه تعبان من نفسه وعيد السراج أخوبهم يقول تعالوا إلي يا جميع المتعدين فيه واحد تعبان من الفكر واحد تعبان من الشهب زي توم الرسول ما حدش ريحه إلا المسيح ماهبع حاول الرسول اللي يكلموه ما تريحه ما ريحوش بالمسيح قالوا لا تكن بعد غير مؤمن بي مؤمنة واحد دعبان من الخطير وكل ما يقوم يقع ثاني وكل ما يتوب يخطئ ثاني وكل ما يعترف بخطيته يرجع إلى نفس الخطايا ويكرر اعترافاته يخش التدريب روحيه ولسه في الخطيئة ويحاول يغطب نفسه على حياة البر ولسه في الخطيئة خطيته من عشر سنين هي دلوقتي وطبع الوجه اللي من عشرين سنة هو دلوقتي مغلوب مغلوب من الخطيئة تكاد الخطيئة تصبح طبيعة فيه ولجأ الى المرشدين الروحيين ولجأ الى آباء الاعتراف ولجأ الى الكتب وإلى القراءات وإلى أخوال الآباء حتى والإستيسين وسير الإستيسين كلها وما زالت خطيته هي هي ربنا يقول له تعالوا إلي ليك انت أنا بقول هذه العبارة تعالوا إلي يا جميع المصابين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم تعال ربنا ليه ربنا تكليه آخر واحد تلقى إليه ما تبتدي به الطويل لكي لا تضل العديد أن ربنا يقول إيه يقول تراثوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضلتناها لأن ما لجأوش لربنا كثير من الناس يلجأوا إلى الآبار المشقة سواء من جهة الآخرين أو من جهة أنفسهم يعني وانه يؤعف بالسلة يحاول يحلها بذكاء الخاص يحاول يحلها بالتفكير، يحاول يحلها بتديره يحاول يحلها بالشيلة وما تنفعش آبار المشقة لا تطبط لو حطها على المسيح وقال يا رب أعمل إيه يقول له الحل مظهور يا ما ناس لجأوا للزراع البشر لجأوا للآخرين لكي يسندوهم في مشاكلهم والآخرون لم ينفعوهم لأن لم يلجئ الإنسان إلى المسيح ليأخذ منه الحل الشافي الوافي المظبوط بيقول تعالوا إلى تعالوا إلي يا جميع المتعبين أنا بقول لك أنت اللي تعبان تعال إلي يعني خذوا مثل آخاب الملك كان تعبان من مشكلة بيشتهي شهر بيشتهي حقل نابوت الإزرائي لم يلجأ إلى الله إنما لجأ إلى إيزابيل فضيعت رأس آخاب المتعبة سندها على إيزابيل فضاء ورأس شمسون المتعبة سندها على دليل فضاء ولم يحدث ان واحد فيهم في متاعبه لك انا الله في اشخاص لدعوا الى الاخرين لما اليهود لدعوا الى فرعون لكي يخفف عنهم ازاد افقالهم وقال لهم متكاسلون انتم متكاسلون كنتوا بتاخدوا الصينة والتب روحوا جماعوا ينسخوا التب زود أذكر لما الشعب لجأ إلى رحب عام وعبوله خفف علينا أبوه اكتقل علينا مين قال لهم أبي أدبكم بالصياة وأنا أدبكم بالعفرة ولم يخفف عنه مش الزراع البشري هو اللي ينقذ الإنسان اللي ينقذ الإنسان هو ربنا إذا فعبت اول ما تلجئ ليه ارجع الى ربنا قول لي يا رب انا هشيل الحمل كله والقه عليك ومش بس كده ده انا هشيل حملي والقه عليك ومش هفكر فيه ثاني انت انت اللي تحمل لانك انت حلال المشاكل هو شغله ربنا ايه هي دي شغلانته ان هو يحل المشاكل احنا بنسيب ربنا باستمرار ونلجأ في مشاكلنا كثيرا الى الزراعة البشر عشان كده المشاكل تتزداد تتصاعد تتعقد لأن لم نلجأ الى الله انما لجأنا الى الناس في واحد تجي له مشكلة يحاول يحلها بالكبب مثلا بالكبب وساعات يقول هي مش كبب هي نوع من كبب الابيض لا ابيض هو الاسم هو كبب وساعات يلجأ الى الى مطر الى الدهاب الى اى اى حاجة مرضى مديش ايه. ساعات انسان عنده مشكلة يحلها بالعمر بالعمر يقولك فلان ده وجه بصاري ده انا اطسه بعيارين بالعمر واحد كده يعني اتطريقتي يحل مشكلته بالعمر فلان ده انا اعرف اوريه فلان ده انا اعرف اربيه فلان ده انا اعرف اقف عن حاجة هيشوف من فين فينا اللي يغلب هيشوف المتصر عليه وتبقى المشكلة مشكلة لأن لم يلجأ إلى الله لجأ للعنش فلم يفيده العنش المسيح يبص الكل واحد ويقول تعالوا إلي يا جميع المطالب فيه إنسان نرجأش للعنف، يلجأ للنشأ العبطية للبكاء للحزن للشعارة إنسان يرجأ إلى المسكنات إلى الحبوب انسان يلجأ الى الخمر، يقول اعطي خمرا اللي مر النفر يشربها وينسى اللي هو فيه وبرضه دي ما تحلوه لقولت مشكلته زي واحد يقول انا بصلت السجاير واول ما جاتي للمشكلة رجعت للسجاير هي السجاير هتحللك المشكلة ولا السجاير المشكلة تضاف الى مشاكلك لكن ما قالش يا رب لم يلجأ الى الله فيه انسان شديده مشكلة يلجأ إلى... الى الصحراء الى الصحراء والى العرافين يقولك ده معمول لعمل هروح اشوف لطريقة لي ليه؟ لأنه محطش اصاده تعالوا اليها جميع المطبيق اللي بيلجأ للصحراء واللي بيلجأ للعرافين واللي بيلجأ للدجايين ما انسان ما بيلجأش ربنا لم يطلب من الله أن يحل إشكاله عشان كده بتبقى المشكلة مشكلة ويلعبوا بيه الصحر والدجالين والعرافين ويستغلوه ويبتزوا أمواله ويدزوله آمان لا تتحقق إنسان يقع في مشكلة يحلها بالوهم وأحلام اليقظة تلبيد في, في السنوية العامة ومش جايد مضبوط يعمل ايه؟ يقعد كده يفكر ويتخيل بقى انه جاب 98% و95% واخد جيزة الدولة التقديرية ودخل الكلية اللي هو عيثة والناس يبصول يقول يا سلام ده الوقت اللي جاد 95% و98 و99% ويعيش بالوحف يعيش بالوحف ناس كتير يعيشوا بالوحف لا ينفعهم الواقع فيعيشوا في الخيال يقول لك اني مش طايل اي حاجة اغمض عيني واصول كل حاجة لم انا للمجاح على الاقل احلم به وانتز بالاحلام وانصحت من الحلم انام ثاني مبسوط المشكلة بقية مشكلة والوهم لا يحل واحلام اليقظة لا تحل لانسان مشكلة بالمشاكل كل دون اشخاص بيلجأوا الى غير ربنا هم بني يقول له تعالوا إلي يا جميع المتعليم أنا اللي هريحكم اقعد بشكره ان الخد هيريحكم بيه شوفوا مثلا الناس التعبنين اللي محدش حل مشكلتهم إلا ربنا الثلاثة الفتية لما قلقوا في النار ده مين لهم ده مشكلة مهاش حل مفيش لربنا وفعلا ربنا كان معاه يونان موجود موضوط صدقنا الحوت مين اللي هيحلله مشكلته ده من اللي من بطن حوت مش ممكن مشكلة بلا حل لا يحلها إلا الله الذي مشى مع الفتية في وسط أتون النار ولم يجعل النار رائحة النار حتى تدخل في ملابسهم وشعر من شعورهم لم تحترق هو كان مع يونان في بطن حوت وهو اللي كان مع دانيال في جب الكتون عشان كده منهاش حل لجل ربنا في مشاكل منهاش حل لجل ربنا إلهي أرسل ملاكه فسد أخواه الإسود مش خصف الإسود اللي في, اللي في الجرب لابولس الرسول قال حاربت وحوصا في أبو نين يحلها دي خدوا مثلا مشكلة آريوس مشكلة آريوس آريوس وصل إلى حد من العنف الشديد لدرجة انه بقاله سلطة حتى في قصر الامبراطور واخت الامبراطور كانت بتعترف على اسقف اريوسي وبات ان الجو مايهوش حال وارسل الامبراطور الى البطريار يقول له اقبل اريوس ففيش غير يا رب ففيش غير الصلاة وفي تلك الليلة انشقت احشاء اريوس وانتهت ربنا تدخل في الموضوع بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين قاعدوا ينقشوا في الأبي ويعمل لهم مجامع وكلام والراجل زي الوحش مفيش ريض برضو أرج فلما بدأ السهر وليالي الصلاة ونفذوا عبارة تعالوا إلي جميع المتعبين انتهى أبي لما هجم جيش سن حريب يعني عملية جيش سن ده ده زمان كان يتعدت ألاب ده سن كان عنده أكثر من 180 ألف ما مفيش غري رب تعالوا إلي يا جميع المصعبين وفي تلك الليلة أرسل الله ملاكا وضرب مئة وتمانين ألف من جيش الحرب زي موسى ويصارده فرعون وفرعون وراه البحر الأحمر أمان هنا مفيش حلوب مفيش غريل يرفع يده الفوق ويقول للناس الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتوه خفوا وانظروا خلاص الرب خفوا وانظروا خلاص الرب هنا الصلاخ صبقه من عمق القلب ربما الصرا الساء التجن والبر ما كانش بالعند وبالعند زي الصلق من البحر لحم ما فيش حل احيانا حينما تفشل جميع الحلول يبدو بحل الله من إن حل الله واضحا البشر منين ما لا حل ليبروا على حلهم لكن لما تفشل الحلول يبقى حل الله يبقى عبارة عباره تعالوا يا جميع المتعبيين خلاصة ربما مش لقيين فايد لما اكون تعبان اروح لبين جايرة لبنقولها في الترتيب لكن بنقولها في حياتنا الخاصة ربما قليل ربما قليل شوفوا جيه وقت بيخلب يانس اصابه جنون وهو الامبراطور واكثر منه ما يبطلش اتلمة يحيين لغاية لما الدم يوصل لرب الحصاد الحصاب وبعدين وهذا اتل اتل اتل مش قتل افراد ده أحياناً قتل مدن بحاله خرى بحاله نسمع مثلاً عن شهداء الخبير البلد كلها شهداء اسمه كل يعني البلد ضائع كبولين القادر على ديقل ديانس إذا بالله يخلصهم من ديقل ديانس وإذا بالله يظهر في رؤية القسطنطين وإذا بقسطنطين يعتلق المسيحين وإذا بالحل يأتي من فوق ليس من يد البشرين من عند الله تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم ده شاول الترصوصي كان عقدة كان سبب آلام الناس كلها كان يجر رجالا ومساءا إلى السجن هو قال أنا كنت من قبل مفتريا ومضطعبا لكريم سنصور واحد يقول أنا كنت مفتري أهو كان شاول الترصوصي من يقدر على شاول هتش يقدر عليها بم لكن تقدر عليه عباره تعالوا إليها جميع المسعدين وأنا أريحكم أنا أريحكم إزاي؟ أظهر لشاول في الطريق وقل صعب عليك أن ترفص منه وأقتاد إلى التوبة وإلى الإيمان وينتهي شاول الترسوسي ويصبح محل بولث الرسول الذي يتعب من أجل الإيمان ده الحلول الإلهية الحلول الإلهية هي أفوال الحلول لمن يلج إلى الله ويقول له يا رب يقول تعالوا إلي جميع المتعبين وأنا أرحكم مين كان قادر يخلص دوود من شاول الملك؟ مش لكان يطاربه من بريه إلى بريه ومن بلد لبلد ومن مغارة لمغارة مش تايد وبدا لدرجة داود قال مفيش فايدة لابد ان انا في ام من عيامها قاع في ايش شاود وبعدين داود قال له الله يحكم بيني وبين الله يحكم بيني وبين ودخل الله لكي يحكم وانتهى شاول المجل والرب خلص داود من كل اعداد علشان كده داود كان منين من ما يعافي ديئة يقف لرب يقول لي يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإنه ماذا قلت جدا ربنا يخش في الموضوع ويحل لكن ساعات الإنسان يبقى مصرا أنه هو اللي يحل موضوعه بالنفس ها تبتعش طب وربنا ها لما نعوز ربنا نبقى نبقى القد ربنا يجيب والغيث لما يعود لأن عايز ربنا إن الإنسان يحلش مشكله لزراعه للشياطين. يعقوب قبل آغا كان تعبان من أخوه عيسى. معرفش أنا أم على عيسى لا لأ رب لأن أنا أنا مش قد عيسى لأ يقوم عليا يهديني النساء مع البنيه. وجاهت مع الله وصارع. والكلمة اللطيفة اللي قيلت في حياة عيسو إنه جاهد مع الله والناس وغلب إذا استطعت أن تغلب في صراعك مع الله فتنتصر في كل ناحية كما انتصر يعقوب ده يعقوب بالنسبة لعيسه ميطلعش حاجة قبل لكن انتصر البعض جايد يعمل زي بطرس الرسول طول الليل قاعد يرمش باكه في البحر مفيش فاجل قال تهرنا الليل كله ولم نصدر شيئا تهرت الليل كله ولم نصدر شيئا لأنك اعتمدت على زراعك البش لما قال يا رب بإسمك ننق الشبكة الحكاية اتحل الحكاية ايه اتحل تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسفيد الأحمان وأنا أريحك حتى في حالة الخطية، المرأة الخاطئة التي سكبت نفسها عند قدمي المسيح وبللت قدميه بدموعها، أمكن انها تنجو من الخطيئة ومن ملامة الناس عايز لقاء مع الرب عايز لازم تقتنع أن ما فيش حاجة تقدر تريحك إلا ربنا ما فيش حاجة تقدر تريحك إلا إيه إلا ربنا لما بيقول تعالوا إلي وأنا أريحكم يعني أتىش حد هيقدر يريحكم إلا أنا برضو تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسفيل الأقمان وأنا أريحه بيقول تعالوا تعالوا ليه لأن في ناس ما بيقولوا تعالوا إلي وأنا أريحه الأئمة الدار طول ما هو بعيد عن بيت أبيه صدر تعبان وأبوه سعيد قال تعالوا إلي وأنا أريحكم أول ما جه لبيت أبوه أراه كان غير الأئمة الكبير الابن الكبير جاهد بيت ابوه يسدف ابوه ويقف ابوه بالبخل وبالتقطير ويقول له انا اخزمت زمانا هذه مجد وقتل مخالف وصيته وبيدي لم تعطني قط لأصلح من أصدقائي وإبني قال لما جي عملته وسويت لا مش شيء ذي اللي تريده اللي يريحه الإبن اللي جه وقال له لست مستحقا أن أدع عليك أبنا أنا أخطأت إلى السماء وخدام يعني مشتاق ربنا بقلب متكبر مشتاق ربنا بقلب منسحب ما فيه انسان يقعد في قصاد ربنا يقول له رب انت متفهد من ايه انت عامل تيه كده ايه ما انا يا ما صلت لك يا ما عملت لك انا دي يا ما عملت لك قدتات هعمل لك ايه جاله ويغلب ربنا وده اللي توصله إليه قلبه ده اللي يوصل لربنا سيدي لربنا كده مش واحد يجي ربنا وقوله خلاص انا عرفتك انا ما قصتش اصلي ما قصتش اتناول ما قصتش الراكمين وهات تهديلات من هنا البكرة لا دي ما تريحتش يا حبيب اللي ريحت انك تأتي الى الله بقلب المنتحد تأتي الى ربنا وانت ندمان وتقول له اخطأتي الى السماء وإليك وان كان بسبب خطاياي انت عملت كده انا ارجع اليك ولذلك في كلمة لطيفة يقولها احد الاباء يقول اصطلح مع الله تصطلح معك السماء والارض جايز انت في مشاكل لأن ربنا مش راضي فبيقول لك تعالى إلي ليش بس تعال إلي لكي تعرض المشكلة تعالى إلي لكي تصطلح معي وبعد كده نحل المشكلة زي مالكم الكلام واحد مثلا ماشي في سكة غلط ويقول يا رب يقول مستعد بس يسيب السكة غلط دي واحنا نحل الموضوع فكلمة تعال إليها يعني تعال إلي بقلب منتحت تعال إلي سائبا، تعال إلي وإنت تارك الغلط، وعند إذن لما تصلح مع الله تلقي الدنيا كلها تصلح مع لما أنت بتصلح مع ربنا يعطيك الله سلاما في القلب يعطيك سلاما في الفكر، يعطيك هدوءا داخليا، يعطيك طمأنينة لأنك اصطلحت مع ربنا غالبا الإنسان بيكون تعبان لأن في شيء من جوه تعب تعجبني جدا عبارة الخطيط يوحنا زهري الفم لما قال لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا أو أن يضر إنسانا ما لم يضر هذا الإنسان نفسك جيد أنت بتضر نفسك لما تستلح مع ربنا فلقى الضرر الداخلي راح وابتجد تستريح منه تعالى لربنا لأن ربنا عايزة تجيب عايزة تجيب شوفوا واحد من الروحيين قال ملاحظة قويتة في قصة قبول التائدين اللي موجودة في إنجيل معلمنا لوقا الصح 15 قال الخروف الضال يشبه الشخص الذي ضل عن عدم فهر عن عدم دراية خلق ليش دايما هو رايح فضل فده ربنا راح دور عليه والزرهم المسقود يمثل الذي ظل وقد أضله غير يعني غيره هو نضيعه وده ربنا دور عليه لكن الابن الظال هو الذي ظل عن قصد ورغبة قلبيه وده استمه ربنا لما يجيه لأن ربنا لا يرجل إنسانا على المجيء إليه بيقول أتريد أن تبرك فربنا بيقول لك تعالوا ارجعوا إليه ارجع إليكم لازم انت تقسيج الربنا مش قول له يا ربنا انقعت انت اللي تقال وانا عملتش كده شو وانا عملتش كده يبقى مفيش قبول ويبقى مفيش رعاية وتبقى قبل ازاي ومش حجل لي مشكلتي انا هتخالق وهزع اللقاء متجيش كده يا حبيبي ده بيقول تعالوا اليه تقول له لا مش جاي وقديني قبولة كنت لا مش جاي والردن عايسة جنس لا الكتاب المقدس ما بيقول شي كده. بيقول تعالوا إلي يا جميع المصعبين والسخير الأحمال والأرقم بيقول ارجعوا إلي وأنا أرجع إليكم بيقول ادعوني في وقت ديك وأنا أوقزك فتمتد ترجع إلى الله بالإيمان وترجع إلى, إلى الله بالصلاة تعالوا إلي بالإيمان, إلي بالإيمان وتعالوا إلي بالصلاة ولذلك قال كل ما تطلبوه وإنتم مؤمنون زى يوجد كبب لكنهم تطلب وعليك إيمان في قلبك تعال إليБإيمان الشتيجوا نسلعرسة وأنت مكتب OB سع لكن لكنان مش عارف أصل ، هجب نتيجه و لا أنا هعمل القدấy بس مش عارف القدلة ، هجب نتيجه و لا أنا هعمل أندير بس مش عارف القدور ، في الأنديل سيجب نتيجه وللا لذلك ما جا statutoryام تعالوا إلي بإيمان وانا أريحك تعالوا إليبي الإيمان باللجاجة بالطلبة الدائمة وأنا أريقه أدي الطريقة اللي أنت تيجي بيها ربنا تعال لي بالتوبة وأنا أريقه تعالي لي بالتوبة وأنا أريقه لأن في ناس كثير بيجوا ربنا وهم غير تائبين وهم غير تائبين لييصلّي من أجل موضوع وهو مش تائب الصلاة موجودة ولكن التوبة مش موجودة الطلبة من أجل الموضوع موجودة لكن الثوبة مش موجودة فربنا يقول له لا تعالوا مصطف الأديم والجديد تتوب ترجع إلي تنقي قلبك وأنا أريحكم في نأج تجدون راحة لنفوسكم ومش بس كده واحملوا نير عليكم يعني تيجوا تحمل النير تحمل النير يعني إيه يعني تأتي ربنا وأنت حامل صليبك وإنت فرحان بهذا الصليب وإنت غير متزمر على ضيقات اللي بيجيب الإنسان اللي بتصيبه ضيقات وهو مش حامل نير الرب ومش جيينه ومصطلح معاه الضيقات بتأثره لكن الشخص اللي مستلح مع ربنا يقول يا رب الضيقة دي دي كلها فرح ده احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في ضيقات متنوعة في تجارب متنوعة لأن القلب من جوه سليم القلب السليم من جوه نبي بيتعبش من برا فلما يقول تعالوا إلي وأنا أريحكم ساعت واحد ربنا يقول له تعالوا إلي وأنا أريحكم يقول له رب سأنا مستحفظ صحيح فيه متاعب من برا لكن المتاعب اللي من برا ما دخلتش جو صحيح أن من المتعبين والكثير والسقيل الأحمال لكن كلها أحمال من برا ما دخلتش جو القلب من جوه كله سلام كله طبقانينة كله راحة كنوا فرح بالرب. يبقى يبقى فعلا أنا أريحكم. أريحكم ليه؟ لأن انا دخلت جواكم. ولما دخلت جواكم ريحت قلوبكم. ولما دخلت جواكم بدأت أيضاً أعفسكم ثمار الروح القدس. وثمار الروح القدس محبه وفرح وسلام. ما دم عندك فرح وسلام يبقى أنت لست ريم. ويبقى أنت مش متضايق طب أنت تبقى متضايق لو ثمار الروح القدس راحت يروح معها الفرح. يروح معها السلام يقول لنا مش نستري يقول لك دخل ثمار الروح القدس هو اشتغل في شركة الروح القدس طبقة مسترجعة على تأه نكتشف بهذا الوصف